ما بكم يا قوم عنا صامتون سجن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام فجعل من السجن منبرا للدعوة في سبيل الله وحصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشعب ثلاث سنوات شداد، فما زاده إلا ايمانا وتسليما فجعل من ذلك علامة على صدق نبوته وفي هذا الزمان رجال تخرجوا من المدرسة اليوسفيه وتأسوا وتأسوا بالتضحية المحمدية وضربوا أروع الأمثال فكانوا خير خلف لخير سلف مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون مهما تطول السجون مهما Dina Yam Kur, Anadum, Allainamabot, Sanubi Du Kulla l سجون مهما بنا يمكرون عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون صبراً يا أمتي لا تسألي من نكون نحن أسود الشراء وبعزمنا لا تسالي من نكون اسود الشراب و بعزمنا سائرون امتي سيزول ليل السكون النصر لا حالنا والعزم فينا مصهور مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون مهما علينا غاد سنميد كل القصور ما تطول السجون مهما بنا يمكرون وبعْدنا ثابتوا عسما هيا قدس لنا راولا لن ولن نستهي هانلا قادمون وبعْدنا سنبيد كل مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون أهد علينا مضى سنبيد كل الحصول عذرا لمولانا إذا عصفت بنا ريح المنون فنفوسنا قد أرخصت والروح تأبرك عذرا لمولانا إذا عصفت بنا ريح المنور فنفوسنا قد أرخصا يا رب فأقبلنا فقد جئناك إنا راقبون شوقا لحور العيون فكل شيء يهوم فكل شيء يهوم مهما تطور السجون بنا علينا مضى سنبيد كل الحصون مهما تطول السجون مهما بنا يمكرون عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون سنبيد